وَأَشَقَةِ الأربّ بِنُورِ رَبِّهَا وَهُِّكِتابُ وَج أَبَِّ بِينَ وَّهَدَا وَج أَبَِّ بِّينَ وَّمهَدَاءِ وَقُمَ بَينَهُم بِالْحَقِّ وَهُم لَا يُغْلَمُ ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وتيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا حيت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وَثِقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ دَرَجَاتٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوها وَفُتِحَتْ أَبْوابُهَا وَقالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورفنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين